إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم ضشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وفي اليوم الآخر وما هم بمؤمنين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 لا معكم انما نحن مستهزئون والله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين كمثل الذي نارا فلما أضاءت ما ترهم كما ترى الذين استوقدوا نارا فلمما اظلوا حوله ذهب الله بدورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبسرون ثم بكم عمي فهم لا يرتعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله وحيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أغاء لهم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 من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تَعْلُوا لِلَّهِ أَمْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ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 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا, قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به مدشارها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها قاندون إن الله لا يستحي أن يطرب مثلا ما بعوبة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميتاقه ويقضعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض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 قال ألم أقول لكم قال أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كونتم تكتمون وإذ قلنا للملائك أن يسجدوا لأدم فسجدوا إبن إبن إس أبا وكان من الكافرين وقلنا يا أدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزن لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 يا بني إسرائيل اذكروا نعمتها التي أنعرض عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف, بعهدي، أوف بعهدكم وإيايا فارهدون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا الحق وأنتم تعلمون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 وَهُوَ الَّذِي نَامَ مُوسَى 40 لَيْلَةً تُبْصِرَةً مِّن بَعْدِهِ وَأَنْتَ غَائِبٌ عَن ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعن لكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعن لكم تهددون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا, فتوبوا إلى بارئكم فقدموا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصعيفة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون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 وزن زيد المقصرين فبدل الذين ظلموا قولا المغير الذي قيل لهم فأزلنا على الذين ظلموا فأزلنا على الذين ظلموا رجzem من السماء بما كانوا يفسقون وإذا استقاموا زان قومه فقلنا ربي عصاك الحجر صَوْفَجَرَث مِنْ هَذَنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ نَاسِمِ مَشْرَبِهِمْ قُلُوا اشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بقرها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 إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا وَأَمَّا مَنْ صَارَ صَالِحًا فَرَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَقْلَنَا مِيثَاقَكُمْ فَقُمْتَ فَوْقَكُمْ قُورْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا وَقَدْ كُنْتُمْ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ طَالَمُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَضَعُوا فِتْنَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا دَعْنَا رَبَّكَ يبين لنا قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغة ولا بكاء عارم بين ذلك ففعلوا ما تأمرون قال دعونا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها تثير الناظرين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 وَيْلٌ لِّقَادَةِ النَّفْسِ هَٰذِهِ فيها فَدَارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُخْرِجُ اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لما يتفجر منه فَإِنْ يَرُدُّونَ مِنْهُ الْماءَ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْلِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُون لكم وقد كان فريقكم منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا نقول الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا أخلى بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجوكم فيه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 فوير لهم مما كتبت عليه فوير لهم مما يكسبون فقالوا لا تمسنا النار إلا أيام معدودة والأن تقتضوا عند الله عهد فليخلف الله عهده فليخلف الله عهده أم تقولون عن الله ما لا تعلمون بل من كتب سيئته وأحط فيه خطئه أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا صالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثا قبلي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبالوالدين لإحسانه وذِل القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حُسَنَهُ وأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَبْدُ الذَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَنِينَ مِنْكُمْ أَن تُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذَا أَخَذْتَ مِيتَ وَكُمْ لَا تَسْتَكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُقْرِضُونَ أَعْوَفَكُمْ يَأْدِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ أَن تَشْهَدُونَ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 إلا في الزن في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عن ما تعملون وَلَا يَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ القدس جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا ففريقا كذبة وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند لله ما كل ما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعن الله على الكافرين بئس ما شروا به انفسهم ان يقروا بما انزل الله قط أن ينزل الله من فضله ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده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 قل فَرِمَةَ قَتُلُونَ أَمْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيْنَاتُ ثُمَّ تَقَلَّتُمُ الْعِدْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا تمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على حياه ومن الذين أشرفوا يود أحدهم لو يعمر ألف وما هو بمزعزه من العذاب أن انه عمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدو للجبريل فإنّه نزله على قلبك بإذن الله مصدق لما بين يديه وصدق لما بين يديه وهو دوّ من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبيريل ومكارف إنّ الله عدو الكافرين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 فَيَتَمَنَّوْنَّهُ مَا يَفَرَّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْهُ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا نظرنا وللكافرين عذاب أليم ما يولد الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين وللمشركين أي نزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته ما يشاء وهو ذي القبض العظيم. ما ننصخ من آية أو ننصها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له بلق السماوات والأرض وما لكم من جون الله من ولا نصير أمدري دون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبر، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدَ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَذَكَّفِهِم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُ لَكُمْ إِبْنُ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا حَسَدًا مِنْ عِندِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ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 قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء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 كل الله خالتون بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأذينا آية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 ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولين اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو المدى ولئذت بعد أهواءهم بعد الذي جاءت من العلم ما لك, ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يزعونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي ألعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقابل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بدنا إبراهيم ربه بكلمات فاتمكم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت متابة للناس وأمنا واستخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيم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 قال وَمَنْ كَفَرُ فَأُمَتِّعْهُ قَلِيْنًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ الْنَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يسلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا أن سفي نفسه ولقد فِي في الدنيا وإنه فِي في لَمِنَ من يُقَوِّلُهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَابَهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ صَفَى لَكُمْ الدِّينَ فَرَاغَتْ مُوتُنَا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تَمُوتُونَ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إلهة وإلهة إله واحد ونحن له مسلمون تلك أمة قد خنت لها ما كسبت ولا كُم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فقالوا كنوا هودا أو نصاراة كذووا قل بل لذي البرهيم حنيفا وما كان من المشركين كنوا آمنا بالله وما أُنزل إلينا وما أنزل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 فسيكرِكَهُمُ اللهُ وهو السميع العليم سبَغَتَ اللهُ وَبَنْ أَحْسَنُ من اللَّهِ سبَغَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ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 قل أنتم أعلم أملا ومن أعلم إِمَّا كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ذلِكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ نَهَاكَ سَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ